من القضايا الشائكة وسبب ذلك أنها لم تقف عند حد النزاع الفقهي والخلاف العادي إنما تطورت قضية الحجاب فأخذت المنحة الفكري للتيارات والفصائل والجماعات الإسلامية الموجوده في الساحة ولذلك لما عهد إلي الإخوة بمناقشة قضية الحجاب أخذتني في ذلك رهبة ولأني ألج بابا من أبواب الدين وبابا من أبواب الفقه عظيم أحتاج فيه إلى تجرد وإلى تناول موضوعي لهذه القضية ولذلك أبدأ بالمدخل والمدخل عندي في نقاط النقطة الأولى الحجاب بين الخلاف الفقهي والصراع الحزبي قضية الحجاب الآن مطروحة وكأن لكل جماعة زي معين هو شعار لمن ينتمي إليها من النساء إذا حصل خلاف في بعض نواحي الحجاب هذا لا يعني أن الخلافة حصل في كل مفرداته وجزئياته بمعنى للحجاب ثمانية شروط متفق على هذه الثمانية مختلف في جزء واحد من هذه الأجزاء ينسحب هذه المسألة إلى أن يتم التعامل مع الحجاب رفضا وقبولا من خلال منطلقات الانتماء إلى التيارات والمدارس المختلفة وهذا فيه نظر وهذا أدى إلى النقطة الثانية اختزال مفهوم الحجاب الشرعي في النقاب وفي عدمه وهذا ليس بصحيح بمعنى تأتي الواحدة وتقول لك يا شيخ النقاب واجب أم مستحب فلو قال قائل بقول بعض الفقهاء المعتبر سرعا واجتهادا بأن النقافة مستحب رجعت ولم تكلف نفسها عناء بقية المسائل وبقية الشروط فتظل أنها لمجرد أنها كاشف لوجهها تعتبر محجبه طيب إذا ارتأت ارتأت رأت يعني واحدة أن الشجار على حسب ليس لان المساله خلافيه يجوز لها ان تختار ما تشاء يعني مثلا المساله فيها قوله والله في ناس قالوا مستحب وفي ناس قالوا واجب تبو خلاص أنا مع الناس اللي قالوا مستحب كده ما بينفع تجري وتدهد دين اللي قال مستحب وصل لهذا القول باجتهاد لكن انت اخذت بهذا الراي بهوى والله الحجاب مستحب ولا واجب والله في ناس قالوا مستحب وناس قالوا خلاص أنا مع الناس اللي قالوا مستحب حتى لا تكلف نفسها عناء أو مشقة النقاب أو العكس ممكن يحصل لكن التبرج مفهومه عميق يعني يمكن أن تكون المرأة منقبة ومتبرجة تلبس عباء ضيق يجسدها اختل شرط من شروط الحجاب وإن كانت منقبة وإن كانت تلبس جلباب أو عباءة في النهاية هي تعتبر متبرجة لأنه اختل شرط أو أكثر من الشروط, من الشروط فوحدة تجي لابسة بلوزة تقول لك يا شيخنا وخاتل طرحة فقراصة إما ربطاها كده وما ربطاها يا شيخنا النقاب والله النقاب مستحب بس خلاص أنا محجبه وترجع على هذا الأساس وهذا مما كرس لمفهوم التبرج ونشر التبرج بين الناس هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة المعاني الإيمانية في قضية الحجاب الحجاب فيه معنى إيماني بمعنى مصدر التشريع في الحجاب هو الكتاب والسنة وذلك يقتضي الإذعان والتسليم والقبول وعدم التردد يعني الحجاب معنى ايماني بسؤال من الذي فرض الحجاب إذا فرضه الفقهاء فهو مردود عليهم وإذا فرضه أئمة فغير ملزم بالنسبة لنا وإذا فرضه رب العباد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجره بينهم وما كان وما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا فاذا في معنى إيمان في معنى الحجاب والالتزام به وعدم التردد في اخذه اذ ان ذلك تعظيم للامر ولذلك أنا كنت أناقش كثير من المتبرجات هذا النقاش الإيماني وكنت أعتمد قضية الحجاب ينبغي أن يكون الخطاب فيها خطاب أصولي بأنه ليس لأحد أن يختار وهذا سوف يحدث من خلال الشوار الذي دار بيني وبين بعضهن كنت لما أذهب إلى التلفزيون وأنا في طريقي إلى المسجد اجد بعض الممثلات أو المذيعات أو المخرجات أو الموظفات من النساء عليهن الثياب ضيقة وهي تبرج بما لا شك فتستوقفني تقول لي يا شيخنا الوحده كان ده كان السؤال كان عليها قضاء ودار الصوم الستوت كنت بقول لها الستوت سنة والحجاب فرض متلاقي ردد عليها لأن متبرج تبرج شيخ وجاتبوا جفتس أني أنا يعني قسيت عليها لكن عشان أفتح مع حوار وأستفزها عمله هنا بودرة وعمل حاجات كده. قلت لي شيخ من قلت لها سوتود سنة والحجاب فرد. فتحت عينه قلت لي شنو؟ قلت لها ما تصوم السوتود لكن البسي الحجابك البسي البسي الحجابي ده فرد يعني وأنا أعتبر هذه باجرة خير مناسبة يعني متبججة. شكلات إنه ما قال إنه سويت برجلة لأ لأنه قاعد يلكش في الوجه مختلفيو فبيتخيل إنه إذا كشف وجهها إنه الحجاب في الوجه كان كشفة وجهها وفي ناس قالوا ده ما فوق شيء معناه خلاص هي ما متب رجلة لا أين بقية الشروط أين بقية شروط الحجاب لذلك أود أن أقول في هذه الجزئية قلت لما ناقشتني قلت لها شيخنا وكيف وكذا قلت لها أسمعي ربنا قال للنساء أقيم الصلاة صلوا وربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه إبارة التلفزيون والإداعات العالمية لأنه بكر رمضان ولا ما رمضان وقلوا لها كان ثبتوا صحوني بعد ما فمن شهد منكم الشهر فليصمه قالوا سمعنا واطعنا لما قال يدنين عليهن من جنابي بهن قال لا بقى شوف يا الله ماكي الدخل في هدومنا الصوم بنصوم والصلاة بنصلي لكن ماكي الدخل في خصوصياتنا اللبس ده على حسب مدائر المجتمع قالت لي والله ما قلنا كده قلت لها لبسك بيقول كده انت الحريصة على الصوم حريصة على الصوم ليه؟ لانه فرض رب العباد انت الحريصة على الصلاة الحريصة على الصلاة ليه؟ لانه فرض رب العباد الحجاب ما فرضوا مجلس الوزراء في اليوبيل الذهبي بتاعه فرضوا برضو رب العباد يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هل هي هل ترفض الفتاه المسلمه أن يتدخل الله في ثيابها وزيها وده دخلني في النقطه الرابعه هل الحجاب مجرد اقمشه ام هو كساء الجسم بمجموع القيم والمبادئ انا عندي الحجاب لبس وقماش لكنه يحمي معاني فضى وقيم كبيره لان قيمه التعري قيمه ابليسيه يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما الدعوة الى التعري هي دعوه من ابليس وهي دعوه قديمه وهو صراع ازلي بين القيم والمبادئ المتمثله في في الستر وبين التعري القيمة الإبليسية التي كان يدعو إليها طيب خامسا مفهوم الحجاب يعني عموم الستر عموم الستر ومن ذلك يدخل فيه الستر الجسمي والحركي والصوتي الستر الجسمي يغنين عليهن من جلابي بهن والستر الحركي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن والستر الصوتي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وهذا هو الذي جعل القرآن ينزل للتحقيق معاني الحجاب الشامل إذا سالتموهن متاعا فاسأرهن من ورائه حجاب يقول الشيخ الإسلام تيمية من ورائه حجاب إما الجدر وإما الجر الجلب يعني الجلابيب اما الستر الجدر يتكلم من وراء حيطه واما تكون من وراء حجاب تلبسه وهذا المعنى هو الذي اشار اليه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري لما قال والحجاب الذي ضرب على نساء الله وسلم ضرب عليهن حجاب جدر وحجاب شخص يعني في شخصيه لا تظهر شخصيتها ولكن اجيز ظهور الشخصية لقوله عليه الصلاة والسلام أذن الله لكن بالخروج لقضاء حاجهكن فيدخل فيها التعليم والدعوة وإقامة الواجبات وصلة الأرحام وهكذا. فإذا خرجت ولم تتحجب خلف الجدر ينبغي أن تكون متحجبة حجاب شخص حجاب شنو؟ يعني شخصها يكون شنو؟ يكون محجب. طيب أدخل بعد ذلك للحديث عن شروط الحجاب. وسوف أبدأ بشروط الحجاب في اختصار ذكر الشرط ودليله إما من الكتاب أو أو السنة. وبدأت بالشروط غير المختلف فيها هي محل اتفاق عندنا جميعا. واحد أن يكون زينة في نفسه. ودليله قوله تعالى من سوره النور غير متبرجات بزينه بزينه معناها ان لا يكون الثوب نفسه جاذب ولا في نفسه زينه جزء هو جزء من من من من من من الجمال او يطلق الجماليات ان لا يكون زينه في نفسه كويس وهذا شرط ينبغي ان نطرق عليه انا اود ان اقول بصراحه التي تود أن تناقش في قضية النقاب اقبلوا معها النقاش في حالة واحدة أن تكون مستوفيه لكل شروط، لكل الشروط الباقيه. بعد ذلك لما تأتي نقاش لي أنا ممكن أناقشه واخذ أدي معها لأنه بيتبقى خلاف فقهي. يصبح هنا ينتقل إلى مسألة خلافية اجتهادية. طيب. ثانيا أن لا يكون صفيقا يشف ما تحته. بأن لا يكون رقيقا ان يكون صفيقا لا يشف ما تحته الصفيق معناه شنو التجيل عكس الصفيق شنو الرقيق يعني ان يكون صفيقا لا يشف ما تحته بمعنى بان لا يكون رقيقا ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم كاسيات عاريات فهي مع الكساء لانه يظهر ما تحته كانها عاريه وهنا اود ان انبه على مساله صلاه المراه في ثوب رقيق باطله يعني لو صلت في هدوم رقيقه بينه وبين نفسه في أوضة غافله وصلت لله في هدوم رقيقه الصلاه ما لا باطله واذا صلت في ثياب ضيقه ولكنها صفيقه لا تشف الصلاه صحيحه مع الكراهه معناها أن ان لا يشيف ما, ما تحته ثالثا ان يكون فضفاضا لا يصف لا يصف ويحدد معالم الجسد والله في عبايات يعني واضحة جدا ور حجمها وطوله ومشيته عبايات ضيقه جدا هذا لا يجوز ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إلى أسامة بن زيد قبطية كثيفة من حيث إنها صفيق صفيق يعني أداه قطعة قبطية يعني بيسموها كده وكثيفة ثم سأله عنها، بعد فترة قلت أنا ما شايف عليك القبطيه للقماشدة قال أهديتها امرأتي النبي صلى الله عليه وسلم على حجاب المرأة قال مرها فلتجعل تحتها غلالة اني أخاف أن تصف حجم عظامها إني أخاف أن تصف حجم عظامها فإذا كان بيصف حجم العظام وبحجد وهذا كثير للاسف الشديد من العبايات الضيقه يصبح شرط من شروط الحجاب قد اختل رابعا ألا يكون مبخرا ولا مطيبا ودليله ما أخرجه مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الاشاء الاخره خامسا لا يشبه لباس الكافرات ودلول ذلك ما رواه أبو داود في السنة وأحمد المسند قوله عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فمنهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لأمته الخصوصية الثقافية من خلال المظهر الخصوصية الثقافية لنا من خلال شنو؟ من خلال المظهر فيقول أعفو اللحة لا تتشبه بالمشركين بالنسبة للرجال تكون عندهم خصوصية في الانتماء إلى الأمة من خلال المظهر وخصوصية ذات أبعاد ثقافية ما هو مجرد قماش يلبسوه والمرأة أراد لها أن لا تتشبه بالكافرات كثير من اللباس قد يكون محتشم لكنه في الأصل لباس كافرات لا يجوز لبسه من باب أنه تشبه بالكافرات يعني التشبه من تشبه بالقوم فهو منهم من الرجال والنساء إذا تشبه بالكفاء لا يجوز طيب طبعا التشبه بالكافرات نفسه في اللباس على درجات كما قال الشيء السامتيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم الدرجة الأولى ان يكون مرتبطا بعقائدهم وأصول ديانتهم فلبس ذلك كفر وأقل درجاته أنه كبيره من الكبائر زي لبس النصارى الأسود بتاع الرجال ده أو النصرانيات يلبس لبس معين يقوم يلبسوا زيهم هذا لا يجوز. يعني لبس الراهبات محتشم محتشم ولا محتشم أبيض محتشم لكن بالهيئة دي كفر لبس كفر ثانيا أن لا يكون مما يرتبط بعقائدهم، ولكنه يخالف ديننا في لبسه. يعني بيلبس الضي، بيلبس البنطلون، بيلبس الكذا. ما عنده بدينه. هذا لا يؤدي إلى الكفر، ولكنه معصية من المعاصي أ يكون من ليس فيه حرج في ديننا، ولا يرتبط بعقائدهم. يعني سالف حرمه. يعني جام الخواجات لسه العبايات بكرة، وتحشمها. نقول ده حرام. آه. لا فهو على هذه الدرج الثلاث درجات ثم الت... لا يشبه لباس الرجال وهنا حديث ابي داود في السنن وحديث البخاري حديث البخاري قوله عليه الصلاه والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال المتشبهات من النساء بالرجال وفي ابو داود لعن المراه تلبس لبسة الرجل وطبعا هذا ليس بالضروري أن يكون في الشارع هذا لا يجوز حتى داخل البيت يعني مرة بنطلون بانطلون وقمس جم وقوضة وقافة الأوضة براها لا رجل لا غيره حرام عليه، التشبه بالرجال حرام كما أنه لا يجوز لرجل أن يغلق غرفته ويلبس فستان حرام برضه. فحرمته هنا طبعا في الفستان دي بحق انه عليكم يا دكتور مين ما قلنا الريان الفستان هو اللي عليكم في الاول ما بقع عليكم تقولوا كيف حرام ما في حاجه انا البسها لا يجوز بمعنى التشبه هنا لذات التشبه وليس لمجرد الظهور به عند الناس طيب اقول ايها الاخوات الكلمات اين هذه الشروط في النساء طيب معناها شنو معناها الشروط كلها يا اخي بعض الاسكتات البلوزات في الوان بعضها فيه شبه من الكافرات بعضه إذا فطفر زين في نفسه وبعضه وده الشرط السابع قبل الأخير أن لا يكون ثوب شهرة وثوب الشهره يعني موضه الوحده كان لجنة العباية والجلباب موضه لن تجد على ذلك اجر إنما هو ثوب شهرة لتظهر به وثوب الشهرة فيه طابق اصلا الدين في آخر الزمان غريب قال عليه الصلاة والسلام بدا إسلامه غريبا فالحجاب ما هي شنو؟ لبس ثوب الشهره يشترط في ثوب الشهرة أن لا يكون وفق الضوابط الشرعية ثم أن لا يكون بأبعاد ونية تتعبد لله لأن الحجاب نوع من أنواع التعبد يقول عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله في الآخرة ثوب ذله ثم ألهبه عليه نارا فهذه شروط الحجاب يقول عليه الصلاة والسلام الرافلة في زينتها في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها. الرافلة في زينتها يرفل يقول لك يرفل في أثواب العافية يرفل معناش نو يعني مسترسل في المساله الرافده في زينتها في غير بيت زوجها كظلمه يوم القيامه لا نور لها اخرجه الالباني في السلسله الصحيحه الرافده في زينتها يعني بتلبس وبتزين وتطلع مرة في الشارع في غير بيت زوجها كظلمه يوم القيامه لا نور لها بتجرم القيامه مظلمه معناها شنو الزينه الا يكون ان ان شروط الحجاب الا يكون زينه في ألوانه وفي اشكاله فيشوف جزء من الزينه الاسكيت والبروزه قطعتين قطعه فوق بسموها شنو وتحت بسموها الاسكيتور قول طويل وأي شيء القطعتين يلزقوا كده بيدور بي بي على انه اما زينه وإما ثوب شهر ومع أنه لا تنطبق فيه هذه الشروط مع الشرط التامن والشرط التامن ده في جزء منه متفق عليه يعني أن يكون مستوعبا لجميع شنو قطعه واحدة يعني أن يكون مستوعبا لجميع البدن وده ما بتوفر في الإسكرت البولز أن يكون مستوعبا لجميع البدن الخلاف في الاستثناء الوش والكفين أشياء ما مستثناء ده الخلاف في هذه شنو في هذه الجزئيه طيب أنا دائما بقول لهم شنو بقول لهم يا لما الواحد يتناقشني تقول لي النقاب واجب ولا ما واجب اقول له انت مقتنع بشنو بقيت الشروط مقتنع بها تقول انا مقتنع بها اقول له لكن لبسك اللبس هذا يدل على انك ما مقتنع بالشروط المقتنع ال انت مقتنع بها يعني الشروط المتفق عليها في حجاب واحده تجيك وا انا بس لحد هنا كويس الطرحه ما خدتك كويس مررتها كويس وتهجي ونقول لك يا شيخنا اطي والكفين أنا طوال قاعد أقول له والكرعين بتقول لك الكرع ما معنا قلت طيب انت الكرع ما قطيتيها امشي غدتو تعني نتفاهم بعدك يعني شنو يعني حجابك الفراسي ما ما منتظمه به دوله ولا ش الكفين بالحجاب بدون ولا ش ده ما مطلوب منك انت يعني الشروط كانه اختزل الشروط في شنو أسأل كده كذا انا برا ايمن لما اتكلم في المساجد يقولوا التبرج والتعري اي ابو قعي في المسجد يقول المكاسب يعني ليه لانه بيته كان لابسه ضيق لكن طويل يقول خلاص البيت دي لابس الحجاب لا الحجاب ثمانية شروط طيب اناقش قضيه الوجه والكفين وسوف اناقشها نقاشا فقهيا طيب اصلا الخلاف في شنو هذه النقطه الاولى اصلا الخلاف في الحجج. لأن الحجج القائلين بجواز الكشف قالوا تعالى قولوا تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر قالوا معناها استثنى استثنى الا ما ظهر منها فذهب الى ان الذي ظهر منها الوجه والكفين كبعض الصحابه كابن عباس وان كان عطيه القرذي رحمه الله تعالى ابن عند روايه لابن عباس انه يقول تغطي كل شيء وينزل عليها من راسها الى اخمص قدميها وتكشف عينها اليسرى لترى الطريق لتفسير ابن عباس فيما ذهب منها وابن مسعود وابو هريره وعائشه يقولوا ما ظهر منها من الزينة الخلقية وليست المكتسبة مما لا يمكن أن تخفيها فالطول والقصر ولو من الثياب طيب الحجة الثانية قولهم وكل المؤمنين يغضوا من قال أصل وكان المسؤول كل مغطيات ما حفظوا يغضوا من أبصارهم أذى القول لكن أبو الأعلى الموجود رحمه الله في كتابه الحجاب رأى أن هذه حجة واهية والسبب المجتمع المسلم فيه من سمعت آية الحجاب ولم تعمل فيه ما الله كل المسلم صلت كل اللي في مجتمعه بصل طيب ربنا قال الرجال ما تشرب الخمر كل الرجال أقلم عن الخمر احتمال ان لوجود خارجات عن الشريعة أو وجود كافرات في المجتمع المسلم غير مقيدات بهذه المسألة أو قد تتكشف بغير ما تقصد فعلى الرجل أن يغض البصر عنه طيب ومن حججهم القوية الحج والصلاة وكشف الوجه فيها وهذه حجة أقوى من السابقة ليه؟ لأن هذه قال بها بعض المالكية لكن يقال في هذه المسألة الكلام الآتي أرجو أن يستوعب هذا الكلام أيها الأخوات اختلفوا في عورة المرأة في الصلاة، في عورة المرأة في الصلاة. وعند الأئمة الأربعة أن وجه المرأة في الصلاة بالنسبة لله ليس عورة. ولكن هذا لا يعني أن الحجاب ليس واجباً، لأنه عورة المرأة بالنسبة نسبيه كيف يعني؟ عورة المرأة لزوجها. ليست كعورتها لوالدها يعني المساحة المساح التي تبديها المرأة لزوجها كل الجسد ولوالدها شنو؟ أجزاء معينة من شنو؟ كم والدة لا يسمح ان يرى ظهرها مثلا؟ كويس؟ أو كتفها لا يجوز له ذلك طيب وبالنسبة العورة بالنسبة لشنو؟ للرجال لأنه من شروط الحجاب يعني كما سبق أرجو تsolve المسألة دي الضيق نوع من التبرج المرأة صمت بالضيق بيششونه شنو ما لا صحيحة ولا باطلة صحيحة طيب ليه صحيحه ما دي عورة معناها العورة بالنسبة للرجال المرأة عوره أما بالنسبة لله يجوز لها أن تكشف وجهها وشنو وكفيها عند الائمه الاربعه وهذا خلص على كثير من الناس يقولوا لو كان الوجه عورة ربنا ما كان أمر بكشفه طيب الرجل عورة من وين لين لي من الصورة إلى شنو إلى الرجل الرأي كان غطى المحلة دي كلها كده لحد الرجل وصل والمحلات دي مكشوفة صلاة باطله صلاة باطلة ليه لأنه العورة في الصلاة بتختلف عن العورة خارج شنو خارج الصلاة فالوجه ليس عوره في الصلاه لكنه عوره شنو خارج الصلاه وكذلك الرجل هذا الجزء الاعلى من جسده ليس بعوره لكن لا يجوز ايضا ان يبديه لمن للناس اي يبديه لشنو للناس برضه حرام ايظهره يعني زول بيلبس تحدي هنا والفوق ده كله كاشف وبيصن في الشوارع خرطوم دي وشغال استاذ في الجامعه يدرس ووزير يجي يغن في التلفزيون ويحكم البلد وقاضي يجي خاشر على الناس يقولون ما عوره ما لكميته مجنني ما الو... ما عورة لكن ظهروا حرام ما عورة لكن ظهروا حرام ونديك كذلك شنو بالنسبة للمرأة الوجه بالنسبة ل ما عورة لأنها لا بد أن تخلو لكن بالنسبة شنو للأجانب عورة وحتى عورته في محارم مختلف شوفوا لو حصلوا آية النور هي عجيبة ذكرت محارم وفي محارم تركته مع إنه محارم ولا يبدو أنزئنتون إلا ما ظهر منها ولا يبدو أنزئنتون إلا او أو آبائهن أو آبائي بعوتهن يعني أبوها وأبو راجلة هل واحد ما واحد وولد وولد راجلة من مرة ثانية أو أبنائهن أو أبناء هل واحد ما واحد وما ذكر العم ولا الخال أي تنور ما ذكرت العم ولا الخال بالرغم من أنه من المحال ولكن ذكرت او أبنائهن أو أبناء بعلتهن أو بني إخوانهن أو بني لكن ما قال أعمامهن أو أخوالهن ما قال مع انهم محارب ليه لاحتمال أن ينقل ما راى إلى أبنائه ترغيب في الزواج من ابنة عمهم ولا يحدث الزواج فمبالغه في الصيانة وفي ستر المرع ترك ذكر الأعمام والخيلان في آية النور ما موجودة وهذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير انا لما اقول لكم المصدر ثاني ما اقول لا ايدي تمشوا ترجعوا القرطبي تقروا بناكم في صوت النور ما بدك تقروا ولا شو انتم انا مش الكتاب دايركم تبحثوا داير استجيب روح البحث فيكم يعني انا بذكر لكم البرجع عشان تمشوا شنو عشان تمشوا بناكم تضحكوا طيب اما بالنسبه للحج فاقول سبحان الله حديث أسماء عرف عن أسماء عرف عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر أنها عرفت حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط لا يصطح يرى منها إلا هذا وشنو وهذا ولم يعرف عنها الحديث الصحيح الذي هو في السنن وفي المسند أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا ننتقم من الرجال في الحج كنا ننتقل من الرجال في شنو؟ في الحج الممنوع في الحج النقاب وليس الانتقاب ده فهم عائشة رضي الله عنها وفهم أسماء بنت عبكة حتى قالت عائشة كنا في الحج إذا حاذان الرجال حاذونا أسدلنا وغطت إحدانا على وجهها وإذا جاوزونا تشفناها وقالت في البخاري. كانت عائشه تقول اطوف بالبيت وانا محرمه من وراء الرجال منتقبة معناها النقاب في الحج ممنوع لكن الانتقاب ما ممنوع الانتقاب تشيل النقاب تمرق برده لكن كان اللي يطرحه باتجاه وشا كده لما تشوف الرجال ما في حاجه ده الانتقاب يعني الانتقاب هو تغطيه الوجه بغير شنو بغير شيء مقصود اسمه النقاب طيب وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة في قضية كشف الوجه مثل حديث سبيع الأسلامية لما مات سعد بن خولة زوجها رضي الله عنه و سبحان الله مات اليوم وكانت حامل وغدا ولدت فتجملت الخطاب وتزينت فمر عليها أبو السنابل بن بعبكة رضي الله عنه صحابي فمنعها فقالت فلما كان الليل جمعت علي ثيابي واتيت النبي عليه الصلاة والسلام وجمعت ثيابي معناها حاجة كتيرة ما هو, ما هو قطعتين ولا طريحة خطاة فوق كل مرة طرحت الزلة وآتيت شيرت خطاة فوق كويس جمعت علي ثيابي فأتت النبي سلم فأخبرني أني قد بنته خلاص يعني أنا يعني انفكرت وأني قد تحللت وقال تزوجي إن شئت. بعد، فهذا يستدل به. وحديث الصفعاء الصديم، وحديث الفضل من عباس في الحج وهكذا. ولكن حتى سبحان الله، أنا يعني الغريب شنو؟ بعض العلماء، الغير آه آه بعض العلماء الغير منصوبين إلى المدرسة السلفية، يعني صراحه مثل السيوطي تكلم ومبالغه الى ان النقاب ووجوب التغطيه تصل الى حد الاجماع وكذلك ابن حجر فابن حجر لما حلل هذه الاحاديث علل هذه الاحاديث انها مرتبطه بمواقف حديث الصدقه في السنه الثانيه من الهجره وايه الاحزاب نزلت في السنه الخامسه من الهجره يعني قبل نزول ايه الحجاب وحديث على الخدين وحديث فضل النعبات في الحج ومعروفه الحج في المراه شنو لاشنو لا تحرم المراه بنقاب طيب ادله التغطيه طبعا توجد احاديث نعم توجد أحاديث وآيات الايه الاولى التي استدل بها اذا سالتموهن متاع فاسألهن من وراء شنو حجاب إما حجاب الجذوري واما حجاب الشخوص كما قال ابن حجر انا مثلا ال ال ال بتاعت خربانه كده اذكر لكم رقم الصفحه والمجلد المجلد الثامن صفحه 489 قال ابن حجر في الفتح اسمعوا الكلام ده قال الحجاب اما حجاب جذري واما حجاب شنو يعني ان تكون بينك بين المرأة خيفه ان شاء الله تكون لابسه ضيق وراقي كويس لكن طالما انت ماشي فا خلاص ما شو هو ماله يحجب لانه ما ظهرت للناس صح ولا ما صح طيب واما ان تتحجب حجاب الشخوص وده يعني حجاب زايد لانه لما نزلت ايه الحجاب النسوان كان لابسات الطويل وربطات الشعر كويس مع انه انا اقصد انا اود ان ان ان ان التقط مساله حقيقه ان من باب انه أنا مطمئن لسليها من الناحيه الشرعيه حقيقه يعني في هذا يعملوا دعايه للحجاب يقوموا يجيبوا لك واحدة في صوره جميله شوف ضد الحجاب والوشك هذا ظاهر وقدام تليفون يقول لك الحسن اسفر بالحجاب كل حجابه انا جبت الحسن كيف يسفر انا انا الكلام ده بالنسبه بس انه يعني فيه المعنى ضد الحجاب نفسه يعني حتى وسلم يقول يخرجنا تفيلات يعني الوحدة ما تكون في أي شيء في الانتباه فالواحد ترجع أشدى ظهر الوشب لاو بصورة كبيرة بيخلي الوجه مشتهى طبعا طبعا ممكن الوجه شنو حقيقة أنا بغض بصري من الصوره دي أنا كمحمد السيد لما أجد بصعد الصورة دي يكون راكب عربية أي جنب الستق بغض بصري منه ما بيحذّر لي أجزل عيل لي لأنه وكل من يغضب من أبصاري من شنو يغضب من شنو يعيش على ما يعيشون شنو للعين للإثنين ما تفرورا لكن الوش كده لما يكون بالصورة بالذات كده أنا آمل ان الناس المعلقين ال دي يحاولوا هم لا يظرو إنه المعنى بتاعي أنا وصل الفكرة وصلت ايوه يعني الفكره بتاعتهم انا بالنسبه لي وصلت إنه الحجاب ما بقه الوحده شيء عشان ما يتخيل انه يعني بتخيل إنه الحجاب ده بعقل طاقاتها وقدراتها وبتفي المواهب وهم ده يبينونه بيقولوا ما ده انا والله فكرتهم وصلت بالنسبه لي لكن انا بشوف انه في في في خلل ما ينبغي ان شنو ان يعالج طيب هنا الحجاب لما نزل إذا حجاب حجاباً النساء متاع حجابا عائشه رضي الله عنها قالت عن صفوان بن معطل السلمي فاتاني وكان يعرفني قبل نزول ايه الحجاب قالت فلما رايته خمرت وجهي بجلبابي هذا عائشه رضي الله عنها معناها النساء لسنا بيخرج ولا يظهر منهن شيء الا الشخوص بس يعني جسم بتاع بني ادم ماشي حتى كان عمر رضي الله عنه يقول بعد نزول آية الحجاب إذا خرجت سودة كنت أقول لها يا سودة عرفتك؟ قال له كيف عرفتها؟ قال لأنها كانت بدينة. يعني دي كان ستة وعشرين عباية. أنت ما لولو صح أم ما صح؟ يعني ظاهر دا دا دشنو؟ هذا هو المعنى. القول بأن هذه الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم قول ضعيف. رد عليه كثير في التفسير. قال الآية من بدايتها يا لا يدخل بيوت النبي إلا شنو؟ قال هل الاستئذان خاص ببيوت النبي بس؟ طيب كذلك لماذا يكون هذا خاص بامهات شنو؟ بامهات المؤمنين ما في تخصيص الآية الثانية وليضربن بخمرهن على جوبهن وده بالنسبة فيو كده تعال في الآية وليضربن يريد معنى الإحكام يعني حتى لما تجد غطى شعره تغطيه شنو؟ اه بيحجب وليضربنا ما قال خت فوق الراس حثى الفتيات ارست رجلا نفسه شكتب ولوزه وخات طرحه حتى ولا بتدبسها ختها فوق راسها كل مره تطيح تنزل تقوم تشيل الختها فوق الراس ده لي اظهار الجمال ما للحجاب ده ما حجب ولذلك قال وليضربنا شوف معنى يضربنا ده ده معنى قوي جدا وليضربنا كويس بخمرهن على جوبهن طيب وين الدليل الدليل قول عائشه فخمرت وجهي بشنو كان الخمار يعني غطاء الوجه وكانه في حديث البخاري نزلت ايه الحجاب فخرج نساء الأنصار الى صلاه الفجر وقد شققنا موروطهن وشنو واختمرنا بها كانهن الغربان وده شكل المرء البتلبس الحجاب عشان ما تظهر جميله كانهن الغربان ما يعرفنا من شنو غ... غريب في واحد كاتب صحفي كبير كتب في صحافه الخرطوم يوم كلام بيتتقل ظهور الحجاب بالنقاب واللبس الأسود ده قال ماليات شوارع الخرطوم زي الغربان أنا قلت له هذا جاهل ده سكل لأنه ختاه زي صحابيات لأنه الصحابيات لما انخرجل صفة الحجاب بتاعته كأنهن سنو الغربان معناه مستوعب لكل البدن كأنهن الغربان ما يعرفن من شنو من الغلس وقوله تعالى يدنين عليهن من جلال بهن الشاهد وين ذلك أدنى أن يعرفنا يعني تنفس سبس ما يعرفوها ذلك أدنى يعرفنا يعني لا تعرف وليه ما تعرف فلا يؤذين كويس والآية, والآية الرابعة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يضعن يضعنا شنو يعني الهدوم كلها هل يجوز لشان مرع عمره ثمانين سنة فملوا الهدوم كلها تقول الله قال لي أن يضعنا في أبهن يضعنا في أبهن أطلق الـ الـ الكل وأراد به شنو قال الوش والدليل فهم السلف للمسألة حفصة من تسيرين رضي الله عنها جو خشوا على شباب فقالت استأذ به تأخذ منها العلم في عمرها سبعين سنة بس لو يكون بباب حد ما أتحجب قالت تحجب وترطت وشوجه قال قلنا يخربنا قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون لذلك أحن فليس عليهن جناح يضعنه يضعن ثيابهن يضع الثياب قالت أتم الآية قالوا وهي استعطفنا قالت إثبات للنقاب عجيب كذا إثبات للنقاب هكذا كلام هكذا قالت معناه شو وهي استعف بنا غير لوننا معناها لو قالوا يضعنا ثيابهم كلها المعنى غير شنو غير دقيق طيب اما الاحاديث حديث عائشه حديث الركبان وحديث اسماء بنت ابي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونمتشق قبل ذلك في الاحرام وحديث ابن مسعود المراه عوره وحديث لا تنتقب المراه المسرمه ولا تلبس قفازين في البخاري ده يدل على وجود شنو؟ على وجود النقاب واحاديث رخصه الخاطب نظر الخاطب الى مخطوبته يقول لك يجوز للخاطب ان ينظر الى شنو؟ الى مخطوبته شلون؟ الى مخطوبته ايش يقولوا أنا داير اشوفها ليه يقول لهم؟ يمشي الجامعه بس يعيلا من بعيد ويخافوش او في المواصلات شوف او في الحلة لما تجي مارجي يجنب جنب الباب عالي لها لما تجي مارجي يقري ليه قال قالوا معناها هي مغطية وهو يريد ان ينظر الى ما وراء شنو الى ما وراء النقاب اشكد المنقبة بتجي في المسألة دي فرق يعني لما يجي يشوفوها بتكشف الوش وبيشوفوها اما ديك ما بحتاج لأكشف وشي ليه لأنه أصطنه شايفه أصطن مكشوف من الأدلة التي يستدلوا بها طيب أقول القائدين بجواز الكشف بن عباس وسعيد بن جبير والأوزاعي والقرطبي تلميحا والطبري تصريحا القائلين بوجوب التغطية ابن مسعود وعائشة والنخعي وابن سيرين والحسن البصري وابن عطية والصيوطي وابن حجر وشيخ لسام تيمية وجمع من أهل العلم الألم الأربع انتهى كله كله خلاص نوقف طوالي يالله نسمعها خلاص ما خلاص هنا نوقف خلاص طيب آخر آخر نقاط لكن أود أن أقول فادي الجزئية الأنما الأربع أقوانه كان آتي الحنابلة والشافعية يرون وجوب الطرطية المالكية يرون الاستحباب والأحناف يرون الاستحباب لكن ابن خويز من داد ابن منه؟ ابن منه؟ غيرته بسرعة ابن خويزي من داد ابن خويزي من داد ابن خويزي من داد من المالكية نقل أن قول المالكية في زمن الفتن وجوب تغطية لما الفتن وفي كثير وفي اختلاط كثير وفي رجال يشوفها كثير وبعانورها كثير وممكن يعانورها في وش أكثر من مرة اخير تغطف ده حتى عند المالكية ونقل ابن عبدين من الأحناف هذا القول أيضا عن أبي حنيفة طيب دي كم دي. طيب سرعة أسباب ودوافع انتشار التبرج وترك الحجاب. السبب الأول ضعف الإيمان وغياب التربية الإسلامية السبب الثاني الجهل بالإسلام السبب الثالث غريزه الحب الظهور عند النساء اللي هو بين قوسين البوبار نمرة أربعة التقليد ومجارات المجتمع ده برطف والله أنا متأكد الوحدة عندها من العفة ما عندها لكن هذا صديق لما تقول لتنا صديق ليه؟ ما بتقول لك والله أنا كعبة أو كده لا بل ما تسمح واحد يشاغله ولا يتكلم معه لكن التقليد ومجارات المجتمع والبعد عن التخلف والكلام الفارغ اللي بنسمعه الآن ثم الفضائيات المسمومة هي دعت إلى تقليدي هذه الأزياء ثم عدم وضوح مفهوم الحجاب عند كثير من التيارات الإسلامية، ثم عدم استشعار ما هي فيه من المنكر. يعني أنا أنت أقول لك أنا في شنو؟ أنا في منكر. طيب عملت استبيان في مسألة الحجاب، لماذا لا ترفضين الحجاب؟ فالجيت الإجابات كالآتي: واحد عدم الاختناع به، 22% عشرين في المية، قال لو ما مُختلعين بين نقاط دا, دا شنو؟ ده براو. ما ما ما بكف رزول لكن كان ما مقتنعين بل الشجاب كله نزل رب العالمين والآيات دي كلها ما فيها خلاف بطبع ما لا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما في حيث مهم مقتنع طالما انت بجيت مسلمة انت ملزمة خوف التصنيف الحجاب خوف التصنيف التصنيف 31% قالوا ماذا يلبسوا عشان ما يقولوا انتم من الجماعة الفلانية لانه كانت يتنقبوا ولا لبسوا الحجاب بالصورة ده معناها هم 100% حقا انت بجيت معهم طوال احنا كده في خايفه من ديما كده ما, ما بتلبس ضغط الاهل 7% في لك امي ما راضي أبوي ما راضي وزوجي ما راضي 10% في قالوا بيمنعنا الزواج كانت حجبنا الرجال ما بعرفونا وعشره في 10 قالوا بعد ما اتزوج وفي اثنين وعشرين في قالوا الجو حار الحجاب ده تقير هدوم كتيره والجو حار طيب والبرد البرد ما قارس الجو حار والبرد شنو والبرد قارس والبرد طيب ما بيلبس الضيق و وبعد برد بعدك أنا أضيف من الأعذاب الجهل وعدم مطروح صورة الحجاب عنده صورة الحجاب ما واضحة في ذهنه أول تشويه باحتجب لما ن الله يهديني أول الفقر وعدم المقدرة على شراء الحجاب وهذا بعيد آخر نقطة فوائد الحجاب واحد طهاره القلب ذلك أخر لقلوبكم وقلوبهن ثانيا اثنين العف وقطع الطمع فلا يؤذينا ثلاثة الفرار من القال والصفات المذمومة التهتك والتبرج والتعري وإلى غير ذلك رابعا التحلي بأفضل الصفات الحياء والحشمة والعفة وغيرها ثم حفظ المجتمعات عامة وصيانتها من الفساد إذ أنها هلو ما جه ضرر الشباب اللي ولا ما بيون ضرر ما بيون ضرر يعين إليها وبعد ذلك يبدأ قلبه ويصيبه ويصيب العصيان بإطلاق البصري بهذا أكون قد وصلت إلى نهايتي هذه الكلمة التي كانت عن الحجاب نعم